بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج الم تر كيف فعل ربك بعاد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 الذين طغوا في البلاد الذين في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما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 ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه يا أيتها النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي